أحشر الذين ظلموا بس ديني رب العالمين بحصير رجاء خياماتكات، رجا دي رجاء ديمائيكات. طبعاً بس دي أحشر الذين ظلموه. أحشر يعني خرب كان. كوم كرن، كوم كان، جماعته يكون كان. وبن هم دين الحشر. فهند رجاء خياماتش هموا ملبدة هنا الحشر شو كه هموا ملبدش لهن. لهنا يوم ي...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 قال وكرهب الله مجيد ان الشركه لظلم عظيم يجوز المعامه واصر الشركه وكافرن والكافرون هم الظالمون ظالم الدستي امره وكافر ابي بامر باارين ابن اك واش ده بخده غتيان الله عليه كريه كريه. ظلم وحشر الذين ظلموا طبعا مين بيجي الحماجر كان هماكم كان وهر اي كيشدل جماعه تاخده او مروه شرك ريو ومشرك بناهم كافر بنا ظلم نفس هميد ظلم المال هميد قال ايكدا وظلم بجيكه الخكرين هميد قال ظلم هميد هو الذين همو مروفاك يا ظالم ديت قال جماعة اخو حشر كران ويتا كوم كران وازواجهم ازواجهم يعني وأشباههم وأمثالهم وأصنافهم يعني ويدوكيواش ويدوكيواش مشركت وكيواش كافريت وكيواش همو ابكنا قال ايه ده همو وازواجهم چونك يا ربعان منت ايه تكاديج در ازواج يعني اصناف أزواج عندها جرات معنوتين أصناف ويندها أزواج يعني إيش يعني جنا وخير زونا ملوية بس نجوات أزواجهم يعني أصنافهم هربك رب العالمين قلنا يد بجيد وكنتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشآمة ما أصحاب المشآمة والسابقون السابقون أولئك المقربون يا فجود سيسن في <تصفيق> رجاء قيامته رجاءً متى دمنا وكنتم أزواجًا ثلاثة يعني أصنافًا ثلاثة أصحاب الميمنة وأصحاب الشمال وأصحاب المشأمة والسابقون سابقون أو الدرجة وهما بلنتر وهما قدرته الله يغفر عمني يبي ترجع قيامتهما ال أواسيس أطفالناش ما أدري يان السابقون أبد هما درجة وهما بلنتر يعني أصحاب اليمين يعني أصحاب المشعنمان و أصحاب الشمال يتكتبون خدا سلسل شبه وغير نبه وفي النهاية قالت احشور الذين ظلموا و يعني وأشباههم ابيت وكيو، وكيوا هموا دفكر راهينا كوم کرن ولكن هناك منوى بسلمان و منوى إيمان دار دنيا يتبع إيمان خود رسكت عقيدة خود رسكت بيرو بوالد خود رسكت عمل خود وعمل مروحية وقالت بخدت بيتاكرا، وقالت بسنات بي عملي بس الله عليه وسلم نحوها كم نروف، كيف تقول هندك كسادا؟ ودلية خدا هندك كس خوش بيان كاو كس مروف باش نبينو مروف خدان عقيدة كاراستو وحق نبينو خدان تريك كاردرس نبينو ورشاق كم نروف سال، هندك احشرالذین ظلم و ازواج يعني وقت وکیو وقت آخوش تی بشه پشتوانی واد کری گله که خطر مرور دنیا ادآ پشتوانیو احی کت کمرور کت درس نبیتی حالد بیتی زادم بیتی تعدای خلقی بکت و زلم خلقی بکت مرور پشتوانی وی پس از زلمای سر خرابی وی سه تعدایی مرور فروکاری وی بکت مرور بجت دفاع لبکت آب و رجای مات رب العالم بجت آب هم وادی گله این که نکن که نابتونكوا من ربنا أول الزالم وابن ظلمات كان ونابتونكوا كسبن أول دفاع الواد كانوا اشتبان كان, كان, كان. كان هنا حشر وما كانوا يعبدون من دون الله وشاهدش جلو من رب الزالم وابن ظلمات وما كانوا يعبدون من دون الله و اوج تو عبادتش رب العالمی صنم کی شخصی جرب العالمی و عبادت لکه دی داره که برکه قدرکه مروه که پاره که کاچیه د ربعم بجید ظالم همه حشرا واب کن و او عبادتش لکه رب العالمی و کی شخصی جرب العالمی و عبادت لکه هما حشرهم كان بعدهش بيعمر الله عليه وسلم حديث كذا بيجيت بيشترجع كامته فلا ددي صليبي كذا ودشنت كذا دشان <تاهم> نفجها نميدة وعباده رجع كي ددي رجع كذا ودشان نفجها وعباده هاي فيك ددي هاي هاي او أو دار في ی پیشید جه خلاو و لا دیافا دفاع بکند خلاو و لا صلیبه دفاع بکت اف دوره اف قبره اف صنمه دفاع بکت دبشت وانی واکت دهار کلای همه دیدن وقتی بر همه داده کرده جهنم وده همابت النج هنمیده اش به هندش رابع العالمیج نفرات دبجد احشرالذین ظلموا ازواجهم و ما کانوی من دون الله یعنی آبشت واعی با داده الکی بجده رابع العالمی همه دشلهن هو في جهنم وجهنا ماذا إلا أونابن إلا أونابن أب أو الرازي نابن ونجد بتعبادة ما عيسى عليه الصلاة والسلام كل يشري قرب العالمين بجن كريه خديا وكل يواصل ما بين خرب العالمين رجاء قيامته عيسى عليه الصلاة والسلام نابن النار وجهنا ماذا نا نافن النار وجهنا ماذا أما كيف أبد نافن النار وجهنا ماذا بتعبادة إله الباطل. ابل اويت <متحدث> مرو المروه طبعا بيجي يدوروا براء او هيك اما المروه اوي اويت بيرازبين اويت بيرازبين كعبادات بوبته ترن مروه كيت بين لانهي سجودو بده يعتبرن هم تن حبو تش مينن ركوع بده بن حكر كتش من ركوع برن وسجود برن و, و اهمو كنا هم عبادات متي ببس بخرب تن مينكن هيك بمروه كي وانا كرن ومن هاد ناكرن من ان كاري دناكر ما و از رازی ما و و عبادتی که بومنتی دکرند بر هندش رجع قیامت عباسانه همود چه کرد هماد قلب و عبادت لیهاتیا کردنو آو الهت و آفمر و و عبادت کلی همود چه دهن هماد در رب العالمه بشته احشرو او هم ما کوم کنو ببن بو جهنمی ببن بو آجری جهنمی چون او آواه او آو بین آواه شرک کلی و آواه کیماتی در رب العالمی ايه اكريه شريكو كريه واسامه بين خورا بعالمي ورب العالمين وما من اله الا اله واحد ليدعو متو الهنا الا ايك نبي كتشوا اسناينه تو ارهديني ايه ايه كلى هي عباداتك بس تبوي هيداك هر ايه كدي بكلاشريك ربع من الكتاب قلنا إلى الله, الله عليه وسلم وقته الله عليه وسلم مادم هو ما أم وما عبادت لديكري أم همون رجاء قيامت دي چنين نوف جهنم دا كا اكيل واف وما كانوا يعبدون من دون الله وقته مروه ظالم ويد مشروك ويد كافر وعبادتش لديكري كا إلهت ونه هم ما باونا جهنم دا وقته بلا امشي جهنم دا وقته وديت شو كيم فلاعباتة كان عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى مش عبادة عزيري كان. ما دام عزير مش دام الأمش بتشي. رب العالمين إن الذين لهم من الحسن أولئك عنها مبعدونا. وتأمل راضي نبينا كعبادات بهاد ذاك الكنة نجد بداخلكِ عبادتي, عبادتي بو كان أبد اما نه افنجه نمیدا اما کی نه افنجه نمیدا چه اله هست؟ اما باطر افنجه نمیدا اما اوه به رازی بید یعنی دار بید قبر بید برگ بید هرشته که باید اکیه ای بیش دنیا ما و روجه یا هیوه اوه آن استه آن هر دارد که هر برکی عبادت لکری ما داری چه گناه گنه ها خواه یا روجه ها کمه نیه نمیدا داری و حنیه او <تصفيق> ناين نا عذاب دار اما ده گل و وامر رو ود مشک دهو نه جهنم ده و کی حیوه و کی روجه ده قال هونه جهنم ده دو ظانن اوا اوا الهه او او نی نواچه پچناوید دیژن اوا الهه المود گلمودا جهنم ده بلا پچویدم چربکن و خلاصکن چون کی اوا وحده دنیای ده عبادت وادت کمژن اوا ما خلاصکن اوا هورا ماتن او عبادت کن، عادتکن اوا من هاردو گفرا ده وتی ده بو دیار کات کاچ که وقت اوا او قد چو جارا شدی که و چو رب العالمی چو دسته و یا دویش و یا اکل واش دیش که هر افمرو و وی روژه و وی حیوه پیچه به بین؟, بین عذاب دانیش هم وی روژه و وی حیوه وی داری وی او پی کری عذاب دانیش ده عذابکا عذاب نفسی پیدا دانده بشنه و اول ایلاهه تایطانش ده باید چه دوکه بلا تخلاص، كت بلا هولا تبي بلا شفاعات بودا بكت بلا عذابات سبكت بلا تبين تدري وتنال بدي أفهمه ما أكتماز عقيدة هذي كأفهم عليهم تخلص أفهم تخلص كت بقول تخلص فهذي أبدا هو واحد تابنا الجحيم دا ده هو في هنا ده في هنا عذابان فهدوهم إلى صراط الجحيمين فهنا هم كي يبان مرؤوس ظالمه أبدوا كي وادباء تواو إلى هتواو أبا الشريك رب جرب العالمين فهدوهم فهدون يعني بريوا بدنا كيرة إلى صراط الجحيم هدايا يعني تبليك بدأ وبأكيد يا أركي بس بريوا هم ما بدنا رأيكو كيرة رأيكو جهنم صراط الجحيم يعني رأيكو جهنم ورواية كاتي عبد الله بن عباس راز الله عنه بيدي بجد الجحيم دركي شرير دركي جهنم الجحيم دركه چاريل دركه جهنم بشن الجحيم بود بشن الجحيم چوكثير <تصفيق> يا سيده ايو كثيره يا رشا يا طاريه بن يعذبوها زور عيب بشن الجحيم و... او عبد الله بن عباس رازمي وحده بشن اول دركه چاريل جهنم رجا قيامات دي بشن وا كسانه وان هم ما بروابتن في جهنم كهويا نحشا وقفوهم وبسين غير ابان ديجيت راقران وقت انهم ان الناس بري يعني انهم مسؤولون يعني بيشك بسيارد الفيوناهي تكرا وبسيار الهمو كسكيريتكرا الله عليه وسلم ت شو عبدا و شو مروه تبرنا بنو نا حتى شو نكرت حتى بصير له نكرت حتى بصير رج قامت النكر ان 40 4 بصير له نكرن و قالك حلفتي ميداتي نيش كا د بصير ديش مروه نكرن اما اب بصيره هيك الو و بصيره نعود رج قامت الهم عبدكيهم هم مروه تي نكرن ما هند ايش بده يوقفهم انهم مسؤولون يعني راجرا بصير د دپسیار لعنتکرن آل عمروی که عمرو خودش دبوراندیه. دپسیار لعنتکرنا الجهلینیایی جویشتما توکر بوجحی و تجحلینی حدش دبورند بوراندیا. دپسیار دیرکن المالیایی من اینا کتسبه و فیم انصافه او. تمام لقها همه کره اینا و مصاری کره ترکیه و او دپسیار هدکن علمی ماذا عمل بهی؟ آو علم والقتی. عوزاني نوالك تي چا عمل بينكيريا يعني ار بي فلان مالا بالفلانش حلاله او حرامه أو فلان بيش فلانش حلاله بيش عمل سر وعن علمه ماذا عمل به مروف استفاده بر این تکه ها مرفده به تاسار کانال تکه تلفظی مرفده لینکنیت و فیس بوکی سرکه تملایی بلکه آیه کو قرآنی مرفی شرح کات حديث کو الله عليه و حكمك حکم کشراعی مرفی دید مرفی ها گل و عمل پناهات و رجکات دي مدت شل مرفیه تکردن همه دين دل مرفیه تکردن و بسیار وانی عمات ابد رب العالمین یکل مرفی کرین مال مرفی خارنا مرفی و خارنا مرفی جنه بچی کو اوه همه وجاء يوم يدين عن النعيم يوم يدين يوم يدين يوم يدين حتى يدين يوم يدين او يدين يوم يدين يوم يدين يوم يدين يوم يدين يا رب العالمين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين يدين در کره اینا نهفته کتاب دکه پیامبری بود یا تا که کتاب دیدمان عثمان اینا نخواهند بود بوده وعهد بوده بر همه وقفه هم اینها مسئولونه مرویه بسمان هم قبلا هر شتی که بکت هر عمل که کتی داشتی بکت یه دلیل بکت اما بدون دلیل میفهمید بکت روش کاملا بسیار مربیه تکرار وقفه هم اینها مسئولونه و تو اتی دیگر بعید قلها تو برهان کومن بسکود ایله خو بین سروے اخف نیاوانکن سروے کریاری اوه اوی هونکن مرود به سرمان هم گویتی به هوشیار بیت همو شته کی درو بسیار مهدد اند هر شته کی ام بکین هاشتاک ام بجین دی بسیار تبو کرییا تبو گوتیا هکا او شته مرود کیربیت حق بیت و ی راز بیت اوا مرود به بختهور بیت د پیریس پیبی تو سربلند لاله رب العالمین هکا خالد بیت درو جه قیامت مرود به شاور و دبیت آرازی کرند. در هند مرغیاب صرمان، آوازش دارید که ابر خدا گویی او خدا پیازی و دلیل بهی. آوازش داره خدا نگویی و ربعمین علیرازی نیه. مرغیاب صرمان ماشوناکت و اقفنان بجید. چونکی با دیار فیا تهای وقفوهم، اینهم مسئولونه. بچنین راجرا، بسیار دلواهی نکرند. و ربعمبر صلی الله علیه و سلم جلگ. حدیث دبومی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 ماستر نوزورتن روش قیامته چه جورا برندش پیامبرالله علیه وسلم معتقدیم ابوذر ایت خاز کردیم که آیا رسولالله حس کردتم که مازنچیه کی پیامبرالله علیه وسلم و تعب آمانته نف مسئولیتا و تبیا مازنچیه کی اونیا بچش شرک اونیا و درجه درجه تا بنو او خوشیه و تعب همه روش قیامت بسیار دلته دلکرد اینها آمانتم پیامبرالله علیه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 نه خوشیه، همو مسئولیته، همو خواندیکرنه، همو. تیم مربوط شبه روزه خو که ایک بز بودنده ده حق همه کسکی بده تو و خیانتن و اماناتین نکت. بلکه اینجی مربوط به سلامت، اینجی مربوط به سلامت، مربوط به دیو بیت لچه، مربوط به دیو بیت انفام ناصبانه. با بوم رویهاتش، تیم مربوط چیکرد، تیم مربوط حکایت درستی براتون اخروج قیامته. و سلام هر كسك هر كسك درستی درستی در ناشتا. ناشتا مسئولیت و... و, و مسئولیت اگر دستی دادید، وی غش نه مسئولیت خودا کردید، درستی جیب جناب کردید، بچه نروش که هماده چی نهت؟ ها نشده بحشده، و بحش را بر سر با کسانی حرام کردی، مادم غش و خیانت خلکی الخلیکه، به هم مسئولیت و تو بیا معزنه جایی، ایکلو مسئولیت معزنه مربی بسرمان نبی تا پودا خازب کت، بس هک به هاتش. یا درستی جیب جیب کرد و توی دستخوان خودش کرد دیگه نه اورج کیمانت پیامبر صلوات میگوید به حسر لا تناسرونها. هنگی دبیش نه وام رودید مشکل، وام ظالم، وام رودید کافر، وام رودید خراب. مالکم لا تناسرونها. دبیسیار واحده کردند دبیش نه انجبار چه؟ هر کاری اکونال کند، اکودسر نه اخن، پشت آنی دوبلا هم کاری کردی اکودوب کن و نه کنونو شراب کن و نه کنونو و بین عذاب دان و هم دنیا دانات گویی افه ما شتاق واقعیم که یه وادی مخلص کن و هنگودن گویی از روحیت گل فلان کسی دارم هم شتاق جهنمی جز گل دارم دی دفاع لیکم کدیو کنم که دی دفاع ما لکم لا تناصرونه بر شم کشتانی اکودونا کن هم کاری کردی اکودونا شتر خوشبیان و برادرینی دنیای د همه دچلایت روز قیامته همه نامید و دو بی تشهش دو بی تجمناتی و تقطعت بهم الاسبابو ربعانست او سبب دنیای د سبب جای کای نسبه ی خونه کای سبب برادرینی سبب هر چیکه دیه بید اولیه سبب کمه کودخوش بوده تو همچت وانی کودک کن روز قیامت اول سبب همه دچلاین افولیسه عمودي هنا برشان ده نشوا منه، فما لنا وقت أربعين بعسي أهواط كتبنا وجهنا من لنا من صديق حميم مرجع كما تجنيه ما حميم غرب العالمين وما الدنيا يا يا يا يا وما اسند نفس مزجافتش و روزیال گریت و قرائت خیلیت آم واکی دی ایمان وی واری فلان کزب مه خوی فلان شاهیه لا فلان والیه لا فلان سیدر آل ده حاکمتش ولا سلک ترجا قیامت آم عاید وینه مئیو م آو ده او که آو صنگل عادی داو آو نزدیکی او آخفنیت وی دکت رب العالمی بشت مالکم لا تناسرون مجک مت کرد و لا بین و مخلص کرد بونکش توانیه فدنا کند بونکیه گودو سرناه خان بشتاخو باس بي قرم كاين وهي بياخو باس رب العالميني قرم كاين دنياية دا مروف البشرة كاسية تشوب مروفية بيجي نابد اوه بمروفية كات رب العالمينة وسبب لي عمل صالح على مروف بقود كات. بل هم اليوم مستسلمون رب العالمين بيجيد او افركا كاروجا قيامتيا مستسلمون همويد بن امر رب العالميني دا و هموید بن قضاو ریغه برنار عبر آمیده کسی چو بو کی چو پیچه نابید مستسلیمونه عنی کسی بو کسی چو پیچه نابید خد چو چند بو کسی دی چو پیچه نابید به وقت خالک همو خرفت بیدیش چنلالی پیغمبرا علیهیمون صلاة والسلام دو بجنی ولن دا, دا, دا چارک المبکن بس عبر آمیمال عذاب و محشر اخلاص کرد دو چی بجنه؟ دو ب ام ونیا ام ما یه حقارق هایو نفس آخو هایو ونیا ام ما بخوو چیه پیش نبود حتی بوکه چی پیش بید حتی بونگو چی پیش بید به هندش دو زانو روزه کاماتی کسی بوکه چی پیش اوه پشت وانیام میروید که تو میسارتی خدای صالحه ایمانم روی به خودی و عمل صالحه اوه سبب کار روزه کاماتی میگه تا اما مرو في صار ما شجان نابد فچمرو باغالجو هر كاس هيكيت اجنا ملائكته و كاس نابد جريدت بس ذل ياخذ طبعا على الحي الذي لا يموت دا دا دا رب بيد، أو اما في عن اليوم مستسلمون او افركاف مرو و انا هم يعني هم Bu kesiydi, çubukasakiydi, çubukasakiydi. Ve sallallahu ve sellem ala khayri khali muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbala